بوك تو أتانو بوي ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون دويتو حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة جاترا كوب بهالو تشيلو كنتو بيشون قلانتيكار صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا ترين شمايماتو إيشتشلو كنتو خوبي بييرتشلو صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئاً جداً صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلى أنه كان مليئاً جدا هوتيل <تصفيق> عرام دايوك كنت كنتو خوب بايبو صحيح أن الفندق كان مريحاً إلا أنه كان غالياً جدا صحيح أن الفندق كان مريحاً إلى أنه كان غاليا جدا شيء হয় বাসে যাবে না হয় ট্রেনে سيسافر إما بالباص أو بالقطار سيسافر اما بالباص او بالقطار شيء হয় আজ اليوم أو غدا باكرا سيأتي اما اليوم أو غدا باكرا شي হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে না হয় معنا أو في الفندق سييسكن اما معنا او في الفندق شي স্প্যানিশ আর ইংরেজি تتكلم الاسبانيه كما أيضاً الإنجليزية إنها تتكلم الإسبانية كما أيضاً الإنجليزية شي مادريد آر لندن دوي جايغاتي تيكتش لقد عاشت في مادريد كما أيضاً في لندن لقد عاشت في مادريد كما أيضاً في لندن شي سبين آر إنجلاند دوتو الشامبر كي إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا شي إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا she shudhu sundori noy shei shonge buddhimotiyo inaha laysat faqat jamila bal aydan zakiyya inaha laysat faqat jamila bal aydan zakiyya she shudhu germani bole na shei shonge إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضاً الفرنسية. لا، أمي بيانو باجة تبارينا، غيتار. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيتار. سامبا لا أستطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا نا ami opera pochondo لا أحب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه جتو তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি তুমি আসবে তত তাড়াতাড়ি তুমি যেতে পারবে কুল্লামাতিরণ كلما قدرت أن تذهب أكثر باكررا كل ما أتيت أكثر باكررا كل ما قدرت أن تذهب أكثر باكررا بعد معش تط هي <تصفيق> رهبه كلما تقدم المرء في العمر كلما ما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا